محاولة اغتيال أبي ذر يدخل علي على النبي عليه السلام ويتلفت أبو ذر ثم يدخل فيرحب عليه السلام بهما ويسأله أبو ذر اعرض علي الإسلام فيعرضه عليه فيسلم لكن النبي يفاجئه بطلب غريب يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل ما أعظمه من دين سلاحه الكلمة الكلمة فقط في مواجهة آلاف السيوف والصياط والرماح والشتائم وفي مواجهة ركام الأصنام والعادات والتقاليد لكن تلك الكلمة أججت حماس أبي ذر فأراد أن يزين بها الأرض والسماء فأقسم بالله قائلاً والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم ثم اشتدك التحدي نحو الكعبة ولما رأى تلك الأصنام شعر بعظمة التوحيد فصاح يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لم يمهله الوثنيون لم يسألوه صرخوا كالمجانين قوموا إلى هذا الصابع فقاموا فضربوه حتى كاد أن يموت فسمع أحد العقلاء ضجيجهم فأقبل مسرعا ورمى نفسه بين الجموع وانحشر منحنيا على أبي ذر فانفرجت لوجاهته دائرة الوثنيين وتوقفوا وصدورهم ترتفع وتنخفض غيظا كرائحتهم رفع رأسه فإذا هو العباس بن عبد المطلب حدق فيهم وجها وجها وقبحا قبحا فزجر غباءهم ويلكم تقتلون رجلا من غفار تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار لكن أبا ذر كرر المحاولة في اليوم التالي والذي بعده فكرروا جنونهم وكرر العباس إنقاذه وفي اليوم الرابع أدرك أبو ذر أن مكة ليست مكة التي يعرفها وأن وصية نبيه أسلم وأحكم فأخذ راحلته ومضى حزينا وهو يظن أن عدد المؤمنين لا يتجاوز الأربعة غادرها وقلوب المؤمنين تلوح له تود لو صافحته وعانقته تود لو قالت له نحن بالعشرات ونحن نحبك يا أبا ذر لكننا لا نستطيع حتى توديعك عاد أبو ذر غريبا كما ذهب تحول بينه وبين نبيه غربة يخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاهن وتمر أعوام ثلاثة فلا يرى عليه السلام في قيادات قريش أملا فيتجه إلى قيادات أخرى علها تتبنى دعوته يغتنم موسم الحج ويقصد سوق عكاظ ومجنة يناشد القيادات: مي يؤيني، مي ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة، فلا يجد أحد ينصره أو يؤويه فلقد بست قريش دعاياتها بين العرب، فنجحت تلك الدعاية في تشويهه. حتى إن الرجل إذا أراد السفر إلى مكة ودعه أهله بزاد وبكلمات تقول احذر غلام قريش لا يفتنك وعندما يصل يقتله الفضول حتى يرى غلام قريش فإذا رآه عاد الفضول ليسأله من هذا الذي يلاحقه كظله ويحث التراب على ظهره كالمجنون؟